يا صلاحتي انت اغلى من عرفته في حياتي انت يغلى من عرفته في حياتي انت يسمى من حضني وحتويته وانت يلي كل ما يبست الهاتي في زماني وابتلاني وابتليته وانقفل الباب الرجاء والمقبلاتي ما بقل انت على الدنيا وجيته وانقفل الباب الرجاء والمقبلاتي ما بقلنتي على الدنيا وجيته يا صلاتي ريحيني يا صلاتي همي اللي في ظلوعي ما قويته واغسلي مع دمعة العين وسكاتي ما عرفته وما تركته وما كنيته آدمي والخطايا بعض ذاتي ذنب ندريبه وذنب ما دريته آدمي والخطايا بعض ذاتي ذنب ندريبه وذنب ما دريته والسنين ما لها تخلف وصاتي ما كتبت عن الصراط وما قريت وانذكرت اللي حداني عم باتي عزم الكهولة العظيمة اللي خشيتك كنت تحتي جمرتك الضع من حيا وليا دريت اني عصيت وانذكرت ذكرت اللي حداني عم باتي عزم الكهولة العظيمة اللي خشيتك كنت تحتي جمرتك الضع من حيا وليا دريت اني عصيت لين اكبر واستغيث عن ثباتي بين بسم الله وراسي لا حنيت يا صلاتي كل حي للمماتي ما يستره والقبر بيته ليتك من عرفته في وفاتي لارتخت سبابتي مما لقيته والحياة همسته رسوم ذارياتي منهدم فلفان يا صرحنه بنيت يا صلاتي وذكريني يا صلاتي لا نساني بل بكى لا نسيته ليتك من عرفته في وفاتي يرتغس أبابتي من ملقيته والحياة همست رسوم الذانياتي وانهدم في الفاني يا صارح بنيته يا صلاتي وذكريني يا صلاتي لا نساني بل بكاما لا نسيته أنت يرغى من عرفته في حياتي وانتي اسماء مرحبا بي وقت ولته انت يا من عرفت في حياتي وانت اسماء مرحبا بي وقت